يتخذون ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بانهم امنو ثم مَكَفَرُوا فُطِبَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ نَداتٌ يحسبون كل صيحة عليهم هم الملعون فاحذرهم قاتلهم الله انا يفكون واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو ورؤوسهم ورائيتهم يصدون وهم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 هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تُنفِقُوا عَلَىٰ مَن عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّوا وَلِلَّهِ خَازِنَةُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَفْقَهُونَ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 అుల్ ఇకల్సి వ يَقُومُ مِمَّا رَزَقْنَاهُكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي اجل قريب فاصدقوا واكمنوا من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون